وَوكم أأَْرسَلْنا مِن النَّبين فِي الأوولين وَما يتيِهِمُ مِن النَّبين إِللاا كانَوا بهِهِ يسْستَهْزون فَحلَنَا أَشَدَّ منِنهُم بَطَشَو وَمَضَ مَثَلُ الْ الأأَوولين وَلإِن سَألْلتَهُم مَوْ خَلَقَ السَّموَاتِ وَالأَرضَ لَ يَقولُول خَلََهُ العليم.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 لِلتَسَوىعَ ظُهُورِهِ ثمَُّ تَذْكُر نعممَتَ رِّكُمُ إذ َْويتُمعَلَيْه وَتَقولُوا صببحان الذي صَخرَلَنا هذا وَتَقولوا صببحان الذي صَخرَلَنا هذا وَما كُ لَ مُكررنين وَإَّا إى رَبِّنَا لَُ وَجَعلوا لَهُ مِنْ عبَادِهِ جُزَّ إِ الإِن سَانَ لَكَفُرُ مُبين أَمِ التَّخَذَ مَِّا يَخْلُقُ بنات وَصْفَكُمُ بالِبنين وَإِذاَا بُشِّرَ أَ أحدَدهُم بِماَا ضُرَبَ للِ الرَّحْمنَانِ مَثَلَ الضَلَّ وَجهَهُ مُسْوَدَّ وَمَن يَنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا ۚ اهْوَشِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا على عَلَى أُمَّةٍ على عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آمآنا على أمتهم وإن على آثارهم مقتدون قل أو لو جيناكم بأهدى مما وجدتم عليه آمآكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون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 ببلْمََّعَتُهَا أُولاءِ وَأَبَ أَهُم حتىَد جَ أَهُمُ الحَّ وَ رَرسُول مُبين وَلََّا جَ أَهُُ الحَكُّ قالوا هذاَا صِحْرُ وَإَِّا بِهِ كَافِرُون وَقالوا لَل نُززِل هذاَا القُرآن على رَجُلِم مِنَ القَرَةَين عظيم أهُ يقسمونَ رَحْمةَ ربِكَ نَحْنُ قَسمنا بينهُ معيشَتَهم في الحياةِ الدُّنيا وَرَفَعن بعدظهُم فَووقَ بعدض دَرجات لاتخذَ بعدضُهم بعدض سخريا وَرحْمَُ رَبِكَ خَيرُ مَّا يجعون. ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكون وزخرفا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 حتى إِذَا جَاءَ آنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلِيَ يَنْفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ إن ظَلَمْتُمْ وَأَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ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 أَمْ أأَنَ خيرُ من هذا ال الذي هو مَهينوا وَلَا يَكادُ يُبين فَلولا أُلْق عليهلَيْهِ أَساوَِةُم منِ ذَهَب أَجَ أَمَهُ الْمَلائكَةُ مُقتَرنين فَسْتَخفَّّ قوهُ فَأَطعُهُ إهُ كانَوا قَوْم فَاسِقين. فَلَمَّا أَسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بَنُو مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّون وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لك إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ مُخَصِّمُونَ إن هو إِلَّا عَد أنأَنْ مْن عليهلَيْهِ وَجعلنهُ مَثَِّبَنِي إسْريل وَلََ شاعاء لَ جَعلنا مِنكُم مَلائِكةَ فِي الأرض يَخْلُفُون وَإِهُ لعِمُ للِساعاتِ فَلاَا تَممتَر بِهَا وَاتَّبعُون هذاَا صِةُم مستْتَقيِيم.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 وَإِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ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 وَقِيلَ هُوَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ